بسم الله الرحمن الرحيم قال الله وعلى مسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بين فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتارك قوة الخمسة وصاحب الحاكم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث يبيان إذا اختلف المتبايعان فالقول قول من قال إذا اختلف المتبايعان يعني البايع والمشتري وليس بينهما بينه يعني ليس لدي أحد الطرفين بين على ما يدعيه فالقول ما يقوله رب السلعة يعني صاحب السلعة يعني صاحب البضاعة يعني البائع لأن الأصل أن البضاعة عنده أو يتتار كان أي أو يفسخان البيع. فمثلا لو قال البائع بعتك هذه الثلاجة بألف ريال فقال وقال المشتري بل بعتني إياها بسبعمائة ريال فالقول قول البائع لأن البضاء عنده ويضاف إلى ذلك يمينه لحديث ابن عباس لو يعطى الناس دعواهم للدعا ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليهم وفي عند البيهق البين على المدعي واليمين على من أنكر قال رواه الخمسة أصحاب السنة المعلم محمد وصححه الحاكم وهذا الحديث له طرق كل طريق منها ضعيف والبيهق قال بمجموعها الحديث حسن وصح منه حديث البخاري والمسلم السابق لو يعطى الناس بدعواهم لدعى القوم دماء رجال وأموالهم ودماء رجال وأموالهم ولكن اليمين المدعي عليهم والقاعدة الشرعية المتفق عليها على المدعي واليمين على من أنكر فمن يدعي بدعوى وليس لديه يمين فيحلف الطرف الآخر فإذا قال المشتري أنا اشتريتها منك بسبعمائة ريال نقول عندك بينة إذا قال لا نقول البائع بكم بعتها فإذا قال بعتها ب... عليه بألف ريال نقول عندك بينة إذا قال لا نقول تحلف يعني يا أيها البائع بأنك بعته إياها بألف ريال أو نقول لهما إذا لم تحلف افسخاء البيع ومبلغك عندك أيها المشتري وسلعتك أيها البائع خذها عندك فيتفاسخان ثم بعد ذلك قال وعن بمسعود الأنصاري ظلعان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه ساق المصنف رحمه الله هنا لهذا الحديث لبيان تحريم بيع الكلب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وشرائه ولو حدث العقد يفسد ونقول يعاد المبلغ للمشتري لأن الكلب حيوان في حقارة ودناء فلا يليق بمن يملكه بمن يقتنيه أن يأخذ عليه ثمنا فيقيل كيف يتحصل المر على كلب يحتاجه لزرع أو حرث أو ماشية نقول بالاقتناء ي ربّه نحتاج له صغ نحتاجه منذ صغره أو إن وجد كلبا لم يقتنه أحد يأخذه لزرعه أو ح أو حرضه أو وهذا الحديث عام في الكلب المعلم وغير المعلم فلا يأخد ثمن عليه قال ومهر البغي يعني العوض الذي تأخذه الزاني هؤلاء بالله على زناها وسمي مهرا من باب المجاز كما في العقد الصحيح فكان هذا المبلغ مقابل لهذا الوط المحرم فسمي مهرا ولا يصح ولا يجوز المرأة أن تأخذ ذلك المهر ولا يحل لها بل تتخلص منه تعطيه مثلا فقراء او في مصالح المسلمين وهو مال سحت قال حلوان الكاهن يعني كذلك ما يأخذه الكاهن اجره على عمله القبيح بالكهانة وسمي حلوانا اخذا من الحلاء يعني كأنما أخذه شيء حلو لا مشقة فيه وإنما يكذب على من أمامه أنت سوف تتزوج امرأة بعد سنتين فما في مشقة مجرد كذب فيأخذ هذا المال ذلك سمي حلوان الكاهن وكذلك لا يحل له أن يأخذ ذلك المبلغ ولا يحل الدافع أن يدفع ذلك ومن هذا ما يدفعه بعض الناس لرؤية ما يفعله الكهان أو السحرة، فقد يدفع مالا للدخول مكان يرى فيها فعال مشعوذين والسحر، ما يجوز يدخل فيه حلوان الكاهن. نعم. واللهم محمد. كل ماذا عن ثمل الحمار والبغل؟ إذا كان الأكل إذا كان يشتريهم من أجل الأكل ما يجوز؟ غير الأكل ما فيه بس. لين الله يقول والخيل والبغار والحمير تركوها لغيرها ما يجوز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو شخص مثلا يريد أن يشتري بغلا ليتباهى بها لالركوب. أو قالوا أريد أن أذبحها واك ونقول ما يجوز وكذلك الحمار يقول هل يجوز دخول السرك ومشاهدة العاب الخفة هي من هذا الباب باب من الك... باب, ال... باب السحر من باب التخيل تخيل على العين فعل كذا وكذا فما يجوز الدخول في مثل هذه الأمور و لحديث معاوي بالحكم يضمسه مسلم قال يا رسول إن كنا في الجهي نأتلكه قال لا تأتيهم